تكلمنا على مسألة الشفاعة والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هنا الـ الـ وقفنا عند قوله إذا كان الإقصام بغير الله الرغبة إليه وخشاته وتقوى ونحن ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها فليس المخلوق أن يقسم به ولا, يتقي ولا يتوكل عليه يعني هو الأصل أن يكون التوسل لا يكون إلا الا بالله باسماء الحسنى وصفات العلى وذاته المقدسه والتوصل أيضا بالاعمال الصالحه من حب النبي ومتابعه النبي وهنا قال أيضا دلت احاديث في الشفاعه يوم القيامه على مساله الاتيان الى إلى, إلى كل نبي وكل نبي يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول انا لها انا لها كل الانبياء يقولون لست لها لست لها ويحيلون على غيرهم يحيلون على على غيره كان الاقسام بغير الله تعالى كما قلنا الرغض عليه والخشاء لا تكون إلا بالله جل فعلا فالسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله وإن لم يكن سائغا لم يجوز أن يسأل بشيء من ذلك والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق بين فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون البعض وهذا باطل كما بينا قبل ذلك القسم كله لا يجوز به وهذا الذي يعني كان من مذهب احمد في رواية لأن رواية أخرى يوافق فيها الجمهور في رواية قال الجواز بالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد اليمين حتى لو أقسم بالنفس وسلم فلا ينعقد اليمين بذلك وهذا قسم بغير لا يقع فيه الشرك كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق مفارق بينما يؤمن به ما يؤمن به وبينما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ومن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل منكر ونقيس وأيضا الحولعين والودان ولذلك أفا يجوز القسم أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها يعني هو إذا جعل الضابط الفارقة أن القسم يكون بما يؤمن به فيقال لو طيب هذه مخلوقات خلقها الله وجعلها وأمرنا بالإيمان بها هل يقسم بها أم لا فتباين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق وكل ذلك غير جائز طيب أجيب إن شاء الله على السؤال بعد بعد الدرس وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانت اليهود تقول المشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم شوفوا الحسد انقلب عندهم في هذا الباب يعني صدورهم امتلأ امتلأت حقدا وحسدا عندما كانوا يتمنون وجود النبي يحسبونه منهم فلما كان من الاعراب حسدوهم وحقضوا عليهم فلذلك قال قائلهم عداوته إلى يوم الدين لم يكونوا يقسمون على الله بلاته ولا يسألون به ما يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء هذا هو النقل الثابت عند أهل تفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون واستفتاح الاستنصار يعني هو طلب الفتح السنو التأ دائما للطلب فطلب الفتح والنصر هو أن يبعث فيبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون, ينصرون ليس هو بإخسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ولم يكن أمر كذلك بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه هو الذي أيادك بنصره إيش وبالمؤمنين جعلهم عون له ثم قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله هذا المعنى فرب فيهم أيمان في قلوبهم فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم ضرا ولا نفع من يومين الحلقة كنت أقول يعني أنتقد بذكاء من يقول بأنه يرى النبي ويسلم على النبي انتفض وذهب وسلم ورجع قلت له أما تسأل النبي أن يدعو لنا يرفع لكم ما تهلعون وتفزعون منه فالغرض المقصود هنا قد نقول في هذا الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم مات أنا قلت ذلك مات النبي لا يملك لكم ضرورة نفعا يعني كثير من طلبة بعض الطلبة في الأزهر يعني نقلوا لي بعضهم نقل لي أنا سمعهم قالوا انا نحبه جدا لكن بهكذا هو هو سن له العداوه ان هو بيقول ان النبي مات يعني شوف طلبه ازهر وهم اصلا طلبه علم والحمد لله انصاعوا وانقادوا يسمعون للدروس كلها لكنهم لما جئنا إلى هذه النقطه وسمعوني وانا بقول النبي مات بيقول هكذا بيقول على سيدنا رسول ان مات مات ما ماتش ف ما يعني لما يكون طالب علم مش فاهم هذه المسألة ولا ولا يعتقدها ويعتقد طبعا فوقها يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وطبعا أنا أنا ما يعني ما أمكن عليهم التخليط الذي يقع عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أعمال أمتي تعرض عليه وأن النبي حي في قبره لكنهم خلطوا بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية الحياة الدنيوية قال الله على ما أمة محمد الرسول قد, قد قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقبي فلي يضر الله شيئا مات تومات إنك ميت وأنهم ميتون مات رسول الله وقام أبو بكر قال من كان عبد فإن محمد فإن محمدا قد مات ومن كان عبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت خلطوا بين حياته البرزخية وبين الدنيا وقاصوا عليها لذلك إيه إيه استباحوا التوسل بجاهه وبذاته بل والذهاب إلى قبره وسؤاله ادعوا لنا ادعوا لنا وهذه أسباب كبيرة جدا للشرك هناك أمور خفية في الاعتقاد يجهلونها والجهل بها قد تال الجهل بها تضييع لكل شيء نعم قال, قال ابو العالية كان يهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم بعث هذا النبي اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا ورأوا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه الرسول حق انزل الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين وراء محمد أسحق عن بن عن عاصم عمر قتاده الأنصرية عن رجال من قومه قالوا ما ما مما دعانا إلى الإسلام مع, مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وكنا أهل شرك وأصاب وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا أتينا منهم بعض ما أكلهون قالوا لنا قد تقارب زمن نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم الله يعني. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم فلما بعث الله محمد رسول الله, صلى الله عليه وسلم من عند الله أجابنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبدرناهم إليه فأمن به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات نزل نزل هؤلاء الآيات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 وهم عباس في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستضيرون يقولون نحن نعين محمد عليهم وليس كذلك يكذبون وروى عن معمر أن قتادة في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كانوا يقولون أنه سيعتني نبي فلما جاءهم عرفوا كفروا به. والب... والبراء بن معرور ودود مسلمة قالوا اليهود يا معشى يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأحن أهل شرك وتخبرون بأنهم أبعوث وتصفونه بصفة فقال السلام <تصفيق> <تصفيق> <سلام>. <تصفيق> أخو بن النظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكر لكم فأمزى الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين حديث بن عباس خالد كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود, فهزمت يهود فعادت بهذا الدعاء اللهم ينساوك بحق محمد النبي الأم الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا يدعوا بهذا الدعاء هذا مغطفان وهذا كله باطل لم يصح ويتمسكون به فلما بعث, لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا الحاكم يعني راه أحمد راه الحاكم في مستدركه هذا الحديث راه الحاكم في مستدركه قال قد وهذا مما عليه العلماء عبد بن هارون من أضعف الناس متفق على ضعفه فحديثه لم يصح وهو عند أهل العلم أيضا كذاب مطروق فمستمسك هؤلاء بهذا أيضا مستمسك ضعيف جدا ولا يصح فتفسير قول الله تعالى وكان مقابل يستفتحون على دين يعني كما قلت اشبهه أن تكون باتفاق العلماء اشبهه ان يكون باتفاق العلماء أن أن أنهم اليهود كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوه من العرب كفروا به حسدا عليهم ولذلك ما كان منهم أحد يستطيع يتكلم إلا إلا يعني ينكر ال النبوءة إلا أن يقول هو للأميين يقول أن نؤمن أنه نبي لكن للأميين وهذا من ضمن التلاعب الذي هم فيه. هم قوم بهد يقول له يقسم بي على الله تعالى مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام على مورد عبدالله عبد عباس لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه ولو ثبت الملزم أن يكون هذا شرع لنا فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبوه أخبر وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهفي أنهم قالوا أن تأخذنا عليه مسجدة ونحق نهينا عن بناء على القبول وأيضا لفظ الآية فيه أنهم كانوا يستفتحون على دين الكافر فلما جاءوا ما عرفوا كافروا به وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الاستفتاح طلب الفتح وهو النص ومن الحديث المأثول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بسعاريك المهاجرين أي يستنصر بهم أي بدعائهم لأنه قال النساء تصريحا الحديث يفسر الحديث وهذه قواعد مهمة جدا حديثية ان أن نتقنها هو الحديث حديثه فسيروا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بدعفائكم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بدعفائكم بصراتهم ودعائهم وإخلاصهم وهذا فيه دلالة على جواز طلب الدعاء من غيره وذلك قال الله تعالى فلما جاءهم وعرفوا كفروا به فلعنتوا الله على الكافرين وهذه قد فصلت في النزاع على المطلوب فلا فلا فلا يرد المه... هذا الأمر يعني على على ذلك قلنا أنما تنصرون بدعاء بدعاء فائكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بسعيك الماجرين المضعفاء وال... وال والفقراء عمارك <تصفيق> ومسائلتهم كانوا يتوسلون بجهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعجب العجب وهذا فيه كما قلنا رجل كذاب متروك لا صح وأنا يعني بعد ما أنتهي من الرسالة كرامة للإخوة سأجمع كل الأدلة التي تمسك بها يعني هؤلاء القوم وأبينها وفندها ككمحاضرة كاملة في هذا الباب وطبعا تعلمون أن هناك كتاب أنا لولا أنه بدعة كنت أشرت إليه بالتفصيل لكن سأشيره إجمالا من باب الإنصاف هناك كتاب قد صنعه رجل وهذا الرجل هو رجل من من الإمارات هو متصوف وأعتقد جذوره يمنية هذا الرجل هو عيسى المانع وكان يمسك يعني كان هو مدير الأوقاف وهذا كان مدير جامعة مالك في دبي رجل جلد يعني هذا الرجل أعوذ بالله من بدعته لما مات الشيخ ابن باز اشترى بقرة وذبحها وأولم على موت الشيخ بن باز ذكر طبعا يعني كنا نبكي على هذا وما نصدق ان في أحد يفعل ذلك ف يعني اولم على موت الشيخ بن باز فذكرني بقول احمد بن معين ان فقال ابن معين قال من تكلم في حمد بن سلم فتهيم على الإسلام هكذا شرينة بشر بشر من عصامين ما نتكلم فيهم فاتهما على الإسلام فهو طلع كتاب كامل يعني كتاب يعني بحر من خمسمائة صفحة على على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غباء محكم وجهل مركب واستصغار لعقول الناس وأدلة كلها باطلة يستدل بها وما كان فيه من أدلة فيها روح يدلس فيها فأنا فقط سأجمع لكم بعض الادله يتمسكون بها المهمة وابين ما فيها أما الكلام على أن اليهود كانوا نصنعها على هذا لا يعرف الله تعالى قال على أن اليهود جميعا ضربت عليهم الذله وانما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وابقوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكانة ذلك وأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويكفرون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس لم يكنوا مجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيره سبحان ربي العظيم لما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث عيسى عليه السلام كذبوه واتفقت كلمتهم على قتله وصلبه قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومتغيرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء لذلك اللعن عليهم إلى يوم الدين أو تعال أو ضربت عليهم مسكنا من الله ذلك بعهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فلم يكن الصحابة كأمر مخطب غيري في حياته صلى الله عليه وسلم بعد موته يقسمون بذاته بل إنما كانوا يتولون بطاعته وأوب شفعاته فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموت سؤال من الأنبياء والملائكة غيرهم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب وهرجون رحمته ويقفون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا بعض الطواف كانوا يتكلمون على دعاء الملائكة نقف عنده إن شاء الله لعلنا بعد الظهر نكمله إن استطعت إلى ذلك سبيلا حتى يكون سدا للدين الذي علي لكم فأنا ممكن إن شاء الله وهذا غالب ظني بعد الظهر إن شاء الله بعد ما أصلي وأرجع بإذن الله أعطي هذا الدرس بإذن الله حتى نكون قد وفينا ما علينا من الدرس الذي يعني التحلف عنه أمس عندما أعطينا في سؤال كان ورد لو في أستاذ تفضل في سؤال كان ورد الدعاء التوسل يكون أفضل بزات الله المقدسة أم بالأعمال الصالحة يعني طبعا المعلوم أن التوسل بذات الله جل وعلا هو أرقى أنواع التوسل يعني كنت أعلم طالما للعلم ما دعا دعوة يتمسك فيها بعمل يعمله لأنه يرى أن العمل الذي يعمله ليس منه أصالة أما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فكان يرى نفسه إن توسل بعمل يعمله يكون متبجحا وكان يرى أنه كأنه يتوسل بشيء أجنبي عنه وهذا خطأ فقهي لأنه هو عمله الله على قد نسبه له لأن الله قال قال بما كسبت أيدي الناس وقال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون بأسبابية هنا ليس مقابل لكن بقى سببية لكن هو يعلم ان الله تعالى قال ما بكم من نعمه فمن الله ويعلم انه لولا الله جل وعلا لما استطعنا فعشان فيقول ما ما انزل عن هذه الدرجه درجه انه, أنه يتوسل بذات الله المقدسه او يتوسل بفعال الله قال إن كان التوسل بالفعل يفعل فعل نحن عندنا مسجد ملاك الله أنا حزين جدا مما أسمع وبالذات أهل الجزائر في هذا الباب قلوب قلوبهم تهفو إلى الطاعة فكيف يفعلون هذا؟ هو الصحيح أن المساجد لا تعبّة يعني يؤخذ بقول الأطباء المختصين بأن يقولوا مثلا لا تجمع في المسجد أكثر من من خمسين شخص. لا تجمع في المسجد مسال أكثر من شخص، لكن هكذا المسجد بأسرها يعني مغلقة هذا قتل وربي. عمّا إذا كان الأمر أمر بذلك، والأطباء المختصون قالوا بذلك، فسمع طاع أولى في هذا الباب إلا أن تكون هناك ساحة يستطيعون الصلاة فيها لأن غلقت شعيرة من شعر الله وإسقاط شعيرة من شعر الله هذا هذا يستوجب يستوجب نظر كبير في هذا الباب. والمسائل استعداد الدوام الذين عليكم السلام وبركاته أنت تأخرت حتى انتهينا هنا فحفظك ربي يصلى الله عليك أمرك الـ الـ الـ الأمر أنه لابد أن يفهم بأن, بأن عند النوازل التضرع إلى الله هو الأولى مش الامتناع عن طاعة الله في المساجد إذا كان أمر من من ولاة الأمور لا حاول الله أخطأ عمّاً ما سمع وطاع ذلك أولى وصلات الجماع في البيوت لا تترك الجماع بحال الأحوال ثم يرفع الأمر إلى, إلى أهل العلم عندكم يتكلمون يتكلمون يعني يقولون بأن شعيرة الإسلام لا لا لا يصح تعطيلها أصالت اللس يما هذه غير مسألة صل في رحالكم من على صل في رحالكم هذه هذه مؤقتة وهذه هذه يطول زمنها مستعين. الله المستعان هذا اسم الهلع وهذا خطأ يعني إغلاق المساجد بهذه الطريقة يخشى والله العظيم من عقاب الله في هذا الباب عمّا قلت لو كانت الساحات يستطاع أن يصلى فيها دون دون, دون دون مفسدة تعود عليكم ولا على غيركم فشاعرة الإسلام لا بد أن تنتظر أما إذا كان فلا فالسمع والطاعة وصوت الجماعة في البيوت أولى يا أحمد هذا, هذا أمر إذا, إذا صار وباء يقال بذلك لكنه لم يصل وباء عندهم لم يصل وباء عندهم لم يصل وباء المسألة بهذه الطريقة يعني ستكون الهلع هلع هلع من حرب الكواكب ده ده هلع من حرب الكواكب ده المسألة كده عمتنا الوقت ضاق جدا والآن أنا ما بقي لي إلا على الأزانة 13 دي وأنا بصر في تلك ساعة فسأستأذنكم لأنني سأسرع جدا في هذا التوقيت أشكر لكم فضلكم ونسأل الله أن يرضى عنكم ونسأل, ونسأل عليكم أمركم لكن نشروا الناس صراحة كان في حلقة أول أمس تكلمت فيها أنا أيضا على مسألة الجهات الثلاثة مجابهة هذه المسألة جهة الأسباب الشرعية والأسباب المادية والجهة الأصل الأم وهي الاعتقاد لو تستطيعون يعني سماعها وتلخصها وبيانها للناس يكون هذا فضل منكم سبحانك اللهم من ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته